ما من يدعون من دون الله من لا, له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ لِسَانَ النَّبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة, أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء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 قال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى رَبِّ أَنْ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه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 ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون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 اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله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 وَمَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدًا فَمَا أَغْنَى عَنُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى